يا ابتي انني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا مستويا يا ابتي لا تعبدي الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا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 إلا لم تنتهِ الأرض منك وهجرني ملياً قال سلام عليك سأغفر لك ربي إنه كان بي حفيّاً وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي عتاء ألا أكون بدعاء ربي شقيا فَلَمَّ اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبَنَا لَهُمْ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّنَّا من الرَّحْمَةَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا وَاذْكُر فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ هُوَ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا